Izzhum alayha qudud, wahum ala ma yafalun bil muaminin shuhud, wa ma nqamu minhum illa ain yu'minu bil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 تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه ش الْمَجِيدُ لِمَا يريد هل أتاك حديث الجنود ترعون بل الذين في مجيد في لوح محفوظ